أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد إلا هو الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم